المياه الموت يعني اذا المسلم يمسح وانططاع رب الحيلي والنفاس. شرط انططاع موجب او انططاع موجب. يعني لو انكم كي تختشت هذا ما يجيبه الشرط الثاني النية وبعض العلماء يذكرها كباك يعني بعض القتب يطولون they did it What is that? تشوف ايه مبادئ على قسم حالة الجو حسب راقب لأن معنى هي تقدم المنديل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا التشيف لانه لم لم ياخذ من ديل لا ليس يدا ريع استحباب لانه اخذ ينفض الماء بي فلو كان الاستحباب عدم التنشيف لم يتعجل انزال الايه انزال الماء لان دي اشبه بالتنشيف واضح ولذلك نقول المطاطح الى قال العلماء ان التنشيف موجب مباح التنشيف ايه على حسب حاله فما يجيث هناك يعني أنا أسمعك مثلا حديث إن, إن الزنوب تخرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء ماذا الحديث صغير عنه لكن التنشيف يعني هنا إنت لما تطلق أصلاً الزنوب يتتنفر وأنت بإنه وأنت تطلق أصلاً وأنت تطلق لكن عشان تضر نفسك وكي تشق على نفسك وتضر الماء اللي هي uh... لأن الله شعره هكذا لأن الله شعره هكذا حبل انت تقسد ايه? يدايك الثلاثة بعد ذلك ازالة الاذى من بدنه. ان بعد الجنادة قد يوجد بعض المنين على خمجة. فيستحبه قبل يداية المستعنى ايه? يزيل الاذى من على فاضح. ثم ال 6 6 الروض يتوضا وراء الصلاه وله ان يقصد اليه معنى الوضوء وله وله ان وله وله معنى وله ان يخل فانت بتتوضا اول المسجد يا الركب ده تغسل راسك ثلاثه مرات ادخل الرقص واخد هنا يقول ايه ثلاثه حسيات دماغك بقى يسقطها ما تروعوش يعني ايه يتذكر في يغسل الدين الحديث عايشه كان النبي صلى له قال هو يدخل في, في الإسباعها. يعني قال حتى إذا ظن أمر أبو بشرط. كلام ببعش الريس اللي عنده هو سواز لأن في واحد لما يرسل ناصر يجي الشيطان يصسلوا له ايه لسه مش عبا يتم بغسلوش. اه ده انت مغسلتش تحت باطر. ده انت مش عادي ايه. اقعد بقى يقعد. ممكن واحد يوجد استحمى ساعتين. في بعض الناس كده بياخد الحمام اول. باخد يقعد ساعة ساعتين في الحمام. ويعطل الناس يعطل كل الموضوع لا هي بيغوصوا في النفس وجرد الماء يسحب الجسم خلاص بتدفعه الجاذبيه دفعه الجاذبيه لكن لو دفع كان الرجل ان راح لسه من تحت الهنا يعني اذا غطس جنبه او انغمس جنبه في الماء ثم خرج وست يوكسي عنه وإن الله السلام. بس لما خفصتها. طيب ايه بعد ذلك اتكلم عن مسألة الاسراف. ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختسل بالصاع واتغطى بريموت. يختسل بالصاع? يعني شفت انتهي العلمة اللي بتاعت السنة? الاتنين كيف? كان يختسل بالعلمة بالكوسف كان. وشل كامل في السياق اللي انت كان بيتبسل بعلب السماد بحاجه زي السماد وكان بيتوضع في زي كوبايه الميه دي وذلك قال ويكره الاسراف وبعض الرائل يحرم والاسراف اما حرام ايه مفهوم اما حرام ولا برضو واستدل وقال ان النبي صلى وهو يقضى فقال ما هذا الصرف إيه إصراف لنته تعوده فقال آه في مضوء وفي مضوء كون قال نعم أن على له الجانب وهذا الأجس فيه مطل لكن طبعاً لكن تعلم النبي صرف الله سلم نهى عن إضاعة الماء والماء هذا لما يعني يفرط في استعماله هذا إضاعة الماء ونزلل الناس القديم المسجد بتاع زمان اللي ماجيش في لو واحد كده خد بطايه كده, كده في جنبي كده وفاعل طينه المسجد لا انت تتصرف مفيش صفق ولا ثاني فواحد جه كده يختس المسجد فقال لك ايه بقى في المسجد ما لم يختبه احد ما لم يجد ايه احدا يعني ما يجيش بس واحد يغتسل في المسجد مسجد يوم شايد من قد يجينا ويغتسل في جامعة أو يغتسل ميت في المسجد مسجد لا يكون فيه مكان معدد إيه لهذا وزي قال ما لم يؤذي أحدا أو يؤذي المسجد لا تؤذي أحد ولا تؤذي إيه المسجد وقت الكلام طبعا يجابت المساجد الحمامات مفصلة عن إيه عن مكان الصمت الحمامات لأليها أول واضح الكلامه فدي ما كان أصلاً مخصص للماء فعند ذلك المسألة هذي لا تلت أصلاً لأن الذي يختسل هذي أحد لن يزاعد إلا إذا كان سيطرر بأحد يريده قبلها حاجاته ما يجيش بقى الناس دخلها فوق اتصاد والناس عايزة تقضي حاجتها وهو ترشبه عشان يختسل كمان بقى بقى صديقه وحارة في ناس كده يتبقى في الصدر دائم كده في ناس لا طمع شعور الأخليم رجل يبقى يقدم الحمام خلاص مش قادل ودوارف جهوه يتلايب في الشام وقال هذا سهل هذا سهل هذا مؤثر وقال لك تيجي في وقت ما يكونش في حد مثلا يحتاج الى او يحتاج الى الصلاة وتختزق الكلام يجوز المسل في المسجد بشرط آل الله يقف آل في احالان هذا ايه؟ تحت قال وفيه إذا أرسوا السودة باك أو That's it. كشف <تصفيق> <تصفيق> يوم الايه الاسناد بنيه يوم نزل يوم عليه مع ان يديهم الاسيله تنفع في الاعاده نقول هذا يجزئك عن يوم النزل يبقى يوم النزل وقع ولا لم يقع يعني يجزى يوم الايه يجزئ ان شيء محرم فتحرم يعني مثلا ااا ده كان المقصود محظور الوسيله الواحه تحرم هذه الوسيله وتمنع لانها تؤدي لايه الى الحرب. زي بيع السلاح وقت الفكر بيع السلاح وقت الايه الفكر واحد مثلا جاي يشتري من واحد بتاع 3 كيلو وبتعرف اقصاته فاتح كده محل بيسل حاجات وبيبيع 3 فبص لو واحد جاي بيقول مطر وشكله كلها يعني شكل مرقابي المنطلق، وفيه فتنة، فيه لا يبنى فيش أخراس على الحادي أو ما طار الكلام لكو فواتد هذا الطريق، فيمتنع من هذا الوقت، لأن هذا وسيلة واتدون ايه؟ محطة، واحد صيدالي عنده مكياج، أدوات مكياج أدوات ماذا؟ فاتف. طيب. نختم بالفصل السبع قال فصل في الاغسال المستحبة. في الاغسال مستحبة. ماذا يستحر ان تختصف? وذا خلق قبضات يجد ما تثير اذا فعلته ولا تعاقب اذا طركته. ولا فعاقب ايه طبق طيب في الاغسال المستحبة فصل في الاغسال المستحبة وان يستة طبعا يا مشاهدة في الامتحان ال بجملك حد السلطاشر آآ سلطاشر آآ آآ آآ سلطاشر آآ آآ آآ سلطاشر من أصلاف زي ما كنت قلت لكم هنا اذكر خمسة من الأقسار المستحبة مع ذكري التاليك تكون بس خمسة مع دلو العرب قال آآ كلمة مختلف هنا يعني بالك كلمة مختلف يعني ايه؟ بالك طب ما اللي حديثتني صرفها ازاي؟ يعني الوجوه؟ الجمهور صرفها ازاي؟ قالوا لان نبتل تواثب وتحافظ على رسلين الجميع. لكن لو تركبنا نصف على غسل. طيب من الاحسان المستحبين الاول غسل في غسل الكمع. اتنين ثم الغسل ميت. ثم الغسل ايه? ميت. يعني ايه كلام ده? يعني واحد غسل ميت وغسل. بغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمل له طبعا المقصود من غسل اللي هو مغسل نفسه مش اللي بيصب عليه بس يعني اللي بيغسل وفي واحد ماسك قوس كده وايه ده بيصب دي معروف قوس مين على اللي عليه اللي بيباشر المياه طب الناس اللي بتقلب اللي بتقلب مع المغسل دي على ميه حمل له فلي لو فليتوقع طيب دي لو اقول لك هو المقره لصحابه بقى اجمعوا على ان هذا مستحب ابن عمر قال, قال كان منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل يبقى صحابه فهموا ان الامر ده ولذلك لو واحد بس ميت وما اغتسلش على اسم معلش non lo istihab an anta takhtasib lakin la yajibu wa hadha mana ash-shafi'i aydhan wa khara al-munthih wa yura' al-ta'id thumma al-eid fi yawm bardo min nafsihi al-mustahab an tahtasib eid al-fitr لله للعيدين ولي كسوف واستسقاء ان يكون ما يكون في صلاه كسوف وان طلعت حتى صلاه كسوف وخطبه الكسوف لان اجتماع المشلمين امر ان تستحب الاقتسام ومره صلاه الاستسقاء لان في اجتماع للمشنين. لكن لم يثبت دليل على استتباب الاقتسام للكسوف ولا للاستسقاء ولذلك نقول انه لا يوجد دليل في هذا فطبقه العلم اللي هي علم الاجتماع وجنون واغماء واحد مثل المريض قم علي. عليه فيستحب سنده صلاه على فياكم واعد عليه بس مثل فالشدي يقر عليه يحصل له 11 يوم اهمال في يتقطع زي الشئ برضه يقر عليه فوق فنقول له يستحب بعد الفطره ايه ياكثك ايه يغتسل قال والاستحاضه لكل صلاه الماء المستحاضه هي كثير ان شاء الله المرأة التي لا ينقطع عنها الدم في غير وقت الحلق هي عمّها حالة راضية الحلقية التي ينزل منها دم الدم دي بيكون دم أحمر ومش دم دورة طيب السيدي دي تعني إيه؟ أنا لكنها تستثبر تستثبر على تضع خلقها تضع ما نسموها الآن تضع خلقها وتترضى لكل صلاة قولك 15 اختصت بكل صلاه وانها لست احبابا رئيس ايه وجوب لان النبي عمر قال اكتس بكل ايه صلاه واختساشي صحق العمر وصحق العمر. لان نبي صلى الله عليه وسلم اغتس تجربة لإهلادي واختس. نحن الثامن قال رأية النبي صلى الله عليه سلم تجربة اي من ثامن لإهلادي واختسر. لإهلادي وإيه? ويعني شكل لبيت الله رمى حج أو لبيت الله رمى. اخيراً بقى ولده ولم يجي ما كل ده عشان مستحب قال لك عشان مستحب زي ايه قال لك تقول لك لما تيجي ده في منطقه طواف العمره مستحب ان انت تكتس طب اذا لم تدفع فلا شيء عنه الوقوف بعرفه ودي صعبه ليه صعب الواحد يوصل هو واحد في بعرفه هو اصلا بيت المصادر الفجريه ما فيش حاجه دي مش هيقول له اكتسره تحطه بعرفه قال ده صعب لا ويتامنم لكل لحاجة. التي لك لو تعز اختسر مستحق زي مستحق الغمعة او مستحق وما ما يعمل قال لك شما يعمل انك اتيامن. نقول بان النفل يقول يتبه الصحيح انه لا يلزمه التيامن. لان له في مرة سيدة وسعى. والتيامن الله ايه? لمن لم السنة لم يفرض ذلك ولذلك اكتابهم للم... بدل المسل المسلحة بعض الرحلة يستفيد ذلك وعندما قالك إذا تهمم لأنه يريد أن يدفن على حوابي لأنك لتتهم مثل ما أطعب وعيز تتهمم أهلك يجوز أنك تتهمم لذلك نكتفل لذلك في الآخر المسأل هل يجوز كشف العوة إذا كانت تخسيس عن طريق زامد الشقوق أو الشامس أولا نحن ذلك الأصل هو عبر جواس كشف العرب لكن إذا كان هذا ضرر يعني المرأة السابق بها السن هامل يعني أدت إلى التضرار بها فيجوز العرب هذا كان التداول, صحق. التداول صحق. ويجوز كشف العرب إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك في say I want